اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم إخصان إلى يوم الدين أما بعد بحيث تفصيح قرآن كريم كهاء درس جنان نوح النوغة باللاونا آيادا تضباد من سورة غافر قال الله تبارك وتعالى الذين الملائكة يخبرون سداء العرش عرشيكا إيا ومن ذل كحوله عرش مهريره سقصب نادين يسبحون او يتسبح صدام بحمد ربهم رب قد لما هنتي ساحا الا كدهيهن ويؤمنون رابعهم ايا به بربهم رب قد يخنايا ويستغفرون وحيدا لقاف ظلم للذين ضدك امنوا حقهم ايا قائمين حال الىيه ربنا يا ربنا وصيت وابو واسع النقاط كل شيء شيء بمانتي رحمه حرسه يا وحيما اوغال فاغفر له ود بطف للذي نضك طاب وطابت كيناي وطبغ رئيس ذلك جدكا واقيهم الله وكاير على عذاب الجحيم تشي مع عذاب كده ربنا يا ربنا ربني يا واثيلن وامن قدنا الله ولجلي صراحه وناك سنادي من اباهم ابايكو حاله يه وازواجكم حاسسكو دي حاله يه وذرياتكم عربتو دي حاله يه ان كادج الى انت العزيز الله غالبك على الحكيم وحكمت تدبرن وقيهم الله وكارال السيئات عقوب كنحن ومن تقي عقوباو ينكحون حنقطه كالتكال الى لده يوم عيد المال كاست القيامات فقدر رحمته وامن حريصت طيب وذلك المذكور كالصوصه من الرحمه والوقايه الا يسكن حريصته لا يسكن الى عقوبهم الفوس وان نبان العظيم فوسك السؤال العظيم وينظر الىه ونور الرحمن ee iyo qow qowaray raayis aan ay raado karubiinta asabaadka malaa'id taa malaa'id taas sifadooda wanaagsan oo waxay tahay in ay ilaahay u tasbiixsadaan ilaahay marka taas wax ku tusayba iiman ka welciro derecda kaca oo adoon lagu tilmaamo hadiba adoon la tilmaama derecda ugu laga helo iiman Wa wasasaakalae dachaad badano aambiiyadi iyorousushi iyo maraa ikti waau hadde derechaadka kuwa uhu sarayya imimaanka ke gaariwaye. Tu waxay kale to sota tosda maxluub ba hadduuya ahxad ku waxgu amma wa inu adddoonnimmada u gutta aqeda irahi sana u caabdomaraa ittii laq ku واخرت ايضا وجد ملائقه الى يهين مخلوق قوه ونصح جبران نصح واحل رقابك ضاعتك وهو قيرك كل جيل ضد المؤمنين ت وها اوو نسبخين بدل ملائقه ورد حين يذمضاف يضلب يا شياطين ت وها كو اوو خياناده يا بخلي بدل ضد المؤمنين ت قال تعالى انه هو الذين ملائكه يحملون سدا الارش يا وامن دولك حوله عرش يا هريري سكنت اي ملائكه يسبحون الله تسبيح صدان او سبحان الله اليه بحمد ربي ربي قوت لنست ربي قوت لن هبنتي ساحه اي كديهن وي تسبيح صدان سبحان الله وبحمدي اليهن Mahalay tasbii xdu waxay tu sodhaa ku ukudha waqaa qofku irehabaan musaaniya eeba dan kefu. Aeya muqaanu kafo yana waxa kale siima kanaule yahay. Xnti gana waxa qku kudha waka yama malagu kuda waataa kanaal iyo si fogsandhammaaan Allahha isiskaleh. Kanaan oo dan heduule yay waxa kal siima muqsaanan wa kefu وَعَوَيَان تَصْبِيحَ إِيَامَانَ إِلَهِ الله أَمَانُ أَوْ كَامِلُ هُدَمَيْ سِرَن وَيُسَبِّحُونَ وَيُصْبِحُون مَلَائِكَةٌ بِحَمْدِ رَبِّهِم رَبُّكُمْ لَمَ هَدِينْتِ سَحَالِ كُبِيهَن وَيُؤْمِنُونَ وَارِفُمَ يَا بِهِ بِرَّ بِرَبِّهِم فَكِبْرُ ذُهُمَيَان قائلين حال اينه ربنا يا ربنا ربي كنيه وصيتوا وضو واسنقوت كل شيء سيدنا انت رحمه النحيس يا ويلت وجال شيء كست نحارث رو غيرك انت اني رحمه ديس ونحيسات قول احد اي لما اركوا بده اله و سبحانه وتعالى ابو طلقالو رحمتي سو واس قامت كليه وحا كهوغا قوفكي اسكهوjiye او قوفكا ايلاهي او شريك يالاي اي قوفكو حدو ايمان باليه يا رحمت الله واسو غاري دابا رحمت الله مركه مئات كان من الكفر والمعاصي كتابت كانه او تابوا راح سبيلك سبيلك جيت كا معنى دينكي اد سو دجيداي كو ققما يكو وقيهم الله لو كان الى عذاب الجحيم الجحيم عذاب كده ربنا يا ربنا رب الدنيا واذكروا كرمات اجني مجايدك جنوين كيس جنوين ان لغ غوري لغ ديم اي الله والكسجري الله تشنوينك لو غلي وعتم عاد بلن قادي ومن طن الله تشنوينك اسجري صراحه واناك سنهدي من ابائهم ابيلكه حاله وهي قدك قدكاس مانها ابيال وحلوله جيده ابا يهويا يو ووالديه يو يو ودملوله جيده وازواج مع اساس كودي حاله هي طب تكونك سنه هذه وذريات عروته دي حاله هي وحا اما ترتا طب تكونك سنه هذه جنان وبغلينا الله دعاده قاركه ملاهبته او amal kaad samayda wa sax chanada lugu galo laakin janada gooyay janada ka way tan labaatna in qof ka chanada leeyo wax ka weyn ay u dalbayaan oo maxay tahay dadka mu'miniinta marka janada galeen doono waalidkood aabood oo yado taas koodi ragii zoujato koodi caruurtood ilaha ismeel deechu waa taas ma amal ku قال الله وإنا سنبتلكم و الذين آمنوا و تصدقوا ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم و ما علطناه من عملهم من شيء إله وإنا أخشى سبحانه وتعالى بابك إسلای حقي إيمان اسك رعاان و إيمانك قف و بعد عملك درجو دگه بابك اسلام عمل اقا مركي قفد جد جنا جده كووي اسبلاي هداين isku dareecya lesku gainad ilaahay wuu inaad isku daalax naasib maayo kamant xogaa laga jaro kana xogaa lagu darmaan ninka ugu sarreeya meel uu oo ilaahay wuu ina ku wakar soo dalaxina si indhoogu raaxaysan oo halka sa ku jira hooyo naagay wajirte ilugu yiraahdo iyo inaad wax isku waa raxmad gaar marka taasi ayana iireeyo uga bariyeen magneen إنك كاذب إله أنت العزيز وألا غالبها الطاغ إنك كاذب إله أنت العزيز مدك غالبك طوح الداره أي ميل مريان الحكيم الله حكمت بداناته وقيم الله لكل المؤمنين طاع إلهه ولكل المؤمنين تأسيئات عقوبون كحنحوي السيئات أي العقوبات السيئات إله عقوبون كحنحوي السيئات أي العقوبات السيئات وحترام عندنا كراء المضاف له قدره وقيم الله المؤمنين تكاير عليه سيئات جزاء السيئات سيئاتك سبحان الذي يريد ذنوبتي اي قلان سيئاتك اي سميه الىه امالكوده كيرالي او هو قبط الاقفكم بما هذا لكن هدو سملاك هدو سنقف وجدهم أن الواحدث الذي هو إ colleجل هذا المؤمنين الذين شئ لديهم الإسلام من الواحدثко الذي مؤمنين ينشره أن السكر التي أسهدا شخص في 큰 Practice الذي مردو أن تتويا و شئ لكل ما يقرر بحيات أن تق sapp LEA المتابعة أد قرر بحيات وت الله كان كذلك وبعد ذلك se قرر بحيات جزاء السيئات ومن يالك يدنوبت ابالك ود قفكات كايلالو اما ومن تقفكات كايلالو السيئات العقوبات سيئات عقوبون كحنخن يوميدا يوميد يوم المعارك قياما قفكات كايلالو فقط الرحيمته هو النحريصت وذلك كاسر سوجي وذالك المذكور من الرحمه والوقايه ارتقى الله سوءه ارحمته والالينته هو الفوز والشغل ليوان فوز كه سو العظيم اي وين كبر قال تعالى وهو يري الذين ملائكته يحملون سدر العرش عرشا اي ومن دون كونه عرشا هريسا كو سكناده الله بين النقصان يحركفوا بحمد ربهم رب قد بضل مدينتي صالح كبيهي وَيُؤْمِنُونَ رَبَّنَا تَمَيَّزَ بِهِ أي بِرَبِّ مُرَبِّي قُوت وَيَسْتَغْفِرُونَ ذَنبَاتِهِمْ فَيَرُدُّ الْبَانِي الَّذِينَ ظَلَمُوا آمَنُوا حَقَّهُمْ يَقُولِينَ حَال إِلَيْهِ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا رَبِّ اغْفِرْ لَنَا وَسِعْتَ وَوَاسِعُ الْغُفْرَانِ وَلَا غَارَتَ كُلَّ شَيْءٍ كَنَأْتِ شي رَحْمَةً خَالِصٌ إِيَّاهُ وَعِلْمًا أُجَالَتُ ابْتَهِي فَاقْفِرْ لَهُ قُدًّا بِطَافٍ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا طَاوَتْ كَنَي مِنْ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي كَتَاوَتْ إلهك اقبلوا ودنئق او واتبعوا الراعي سبيلا كجدك معناها دينك اقو ضق ما وي او قفقتو تورب كانو توبدي سو ضبتهاي و انو توسنادو دين كرا او و هي لام هين اللي ما انت اودو و هي لا رينا كا ودا هارو وقيم الله كيراله كا ضد كاستوبكين عذاب الجحيم جحيمه ادب كيراله ربنا يا ربنا ربك ان يوم واقتلهم ضد كاس جماعت عدن النجدج الجنويكيسه التي جنات كو خاتماد بلن قاده ومنظن الله الجنويكه لغري او سملدجي صلاح واناك سناذ من ابائه وابي لكم حاله وياهي وازواج حاسسك وياه. دي حاله وهو ذريات علورته دي حاله وياهي انك ابغا ام تلعزيز الله غالبها الطعال حكيم حكما برا وقيم الله وكايل على السيئات عقوبوكن ومنتق السيئات وقد كذا الى اليد قبو وين كنخن فقط رحمته وراه يوط النحر صوتي وذلك المذكور كاسر سورش من الرحمه والوقايه ان لا يسكن حرصته او لا يسكن الى اليعاد 151 لبنان لوانتا سؤال حبيب وهنا امباران قال يوم القيامه والصحيح. ما انت الله ضواقه وحنا اللي لما م الله إحي أ أؤ أرو أنفكم فيلك أك بروا أيذا كين من مقتكم أرا أ أري ستي ما تووقيا مع إذا وقت أرد الله إن أرو أيويين تد أو ال الذيك يير إلى الإمان إمانكض فتكفرون كفونيد تع أي هذا ال النار ك فرذاها. ربنا يا ربنا الرب في كل يوم امتنا وعدنا شيء اسم التين انات التين شيء اسم التين و لبا واحيتنا وعدنا النور الالهي اسم التين احياء التين اسم التين لبا نولهم و لبا اياتنا النور اذ فطرث نحط من ذنب يالك waan faallagotta goon marti adduunyaa lagu laabto waddan ma weheli karna haqaanku soo ibaadeysayne mahe marka wal lo chaweer fa ujeebu alla sabila ila dalikasi ibn charih iy bagaw iy anqadamaana tilmaame wal lo chaweer fa ujeebu alla sabila والعذاب والخلود فيه واي ذلك وحالوا اشاره العذاب والخلود فيه ذلك من كاس او اهل العذاب والخلود فيه ثابت وسنادى بانه بأن بانه شامله سبك سوقاعد اذا دعى الله اللهم لك الولير في الدنيا أحد أكبر يسحى لأيه كفرتم وغلوبة وغلوبة وإن يشرك به هذه الأشياء غيره غير كيسة الأشياء تؤمنوا وغلوبة ذلك شركة شركة شركة فالحكم حكمكم لله الله أي أسر ناضي وشرح إبادة أكبرية لديد الله العلي صرعي انتبضا الله الكبير وإن انتبضا هو الله الذي وامدك يريكم من تصوى آيات آياته ويوززل لكم منكم سودة من السماء رزقا روح وما يتذكروا موان سمو إلا من يريم قف إلهي الله عبطة أمهاني فات الله حتى إلهي عبدين تددوية جبتا مخلصين حالات أكريه ليذن له الله الدينة داعب ولو كريهة حبات لبصبين الكافرون قالب ilaa weena wax loo sheegay subxaana wa ta'ala marka qiyamaha la taqo aanar to lugu goro dadkii shirkiga ku dhintay ayay waxay qirana yanqalat koodi waxayna ad ugu caroonaya naftoodi nafti xumaan tan fartaay oo shirkigaan u qurxiday amaarada eheeda xumaan tan fartaay abaan ma shaqiin an galno ka shaqeeyay saasayni adeey diftu guu xaroonayeen marka asaalay waxba naftinaa guu xaroonina marka adoon ka joogteen oo tooxiidka min kugu yeeray oo aadiideen araga haddii inin arooday arada maanta naftinaa guu arisantay wa ka wayo aa aralla in ku dhacbay ma cadan waliga inta haq ugu yeero leed diido oo kan taa haq loogu yeero diid aralla ku dhacbay عَرَضَ إِلَاهِي لُعْرُونَ يَوْحَلَ تَصَوُّرُ كَرَمَاءَ حَن مَرْكَ وَعَلَامَة يَا مَانْتَ نَفْتِي نَمَيْنُ لَحُنْتَ أَعْظَمُ وَغُعْرَيْسَنْتِنَا عَرَضَ رَبِّي إِنِّي عَرُودَي مَرْكَ إِنْتَمِن كُغُ يِرُ حَقًّا يَا إِيمَانَكَ يَا تَوْحِيدَكَ أَدِيغَيْدَن طَاسَا كُوَيْنِي أَلَلِي آه طَاسَا كُوَيْنِي مَرْكَ حَبَا إِنْتَرْمَايْدُ ينادون والله يرى يوم القيامة ما ننتقي يرى الله يرى وعلى ليه إلا مقت الله الله عربي سأنفسكم وعرودي نفتي عربي عربي في الدنيا أكبر كوين بضان من مقتكم عربي عربي عربي عربي سنتهين هذا القيامة أنفسكم فيها عربي ما أنت النفتي عربي عربي وحاكوين راتي رب عربي عربي مركات waagoma markaas araga ay ku dhacay dadkan ee waqti ayuun in aruday lamaqtu la yagu tacalujeena ee waqti arad min aruday ayaa weynay tii qawlan leen ku gu yeeray hilaal iimaanka oo fa takfuruuna ad ku fiileede markii iimaanka inta leen ku gu yeer aad diidayeen araga way markaas ay ku dhacay araga markaas rabin in aruday min taa arisanta oo waxay horta laba markii orobiye mari yahanahay noo meeyta man nolay nafatna gariide alaba gornu waan diishey alaba gornu waan nolay markii orob meeydanahay noo biy mari yahanahay nafatna gariide yo hawaso ya naflugu gariide markii ajasheeni dammaatay wae qofku oo iya marku adduunka ajirshiisu ka dhamaato meeqa noqo labada noolayna waa markay caloosha nafta lagu afufso xarunka caloosha ku jira waa markay nafta lagu afufso lan nooleeyay iyana noolaynta aakhira la soo bixinaayo labadaas noolayn way waxa ilaahay oo laba goorna weena dishay labana waa noolayn awdada marku wacragay inaan qaldanayna wa maxluuq aan ku hadhu kulo wada jinay ina qalban wa tiran haddii meti tawada looga baxo naarta oo adduunyo loogu laabto oo qalbigaygi tahay marka ilaah kaliya la sheegay adduunka difsay marka la yiraa macbuud haaq lagu caadlaa ma jiraa allah ma قال wasbaneed ah waqbee sayde wa deedeede marka ilaahay ay wax loobaano waqon qof oo shirkii bari ka awnaar galay ma han dadkan sidaan u hadlaa wa dadkii shirkiga ku dhintay wiil ku wasayuu reccan ma la markaa qalo way raabanahaynaa waxnaa arkiin rabana ayaa rabana rabbiga iniyo ama tanawadne dishay ifna tayni laba dilit e inaa taftayni laba dilit ifna tayn oo laba markaa rubiyey mariyan ahay meedan ahay waan noolay dhalo shooyada dhixiyada nafta muqraafufta kedib waan la dishay markaa jeeshu واحييت رواضنا المولايذ اثنتين اي اي خياتين لبان مولاين اثنتين او لبا لبا غورنا وان مولايذ لما مركي علوشا دخيده نفتاد نقولا عفورتي وان مولايذ مركي ان قيامه دعاي ليسوخينا يا رواان مولايذ فاعترفنا هبواقرا مقدم من سبيل وا من تواصل فاه الى خروج بحبء السخناء من سبيل ودل امره وحو بدا ان تنار لقى ابو عبد الله لو تي كرو او قراد كايي ان كلابن ما جيرته marka جواب ابن جرير و عده و, و واضح وي انه بقى وكل اي مره رصاصه و حديه انه واحد يريد يفاو سبيل الى ذلك و لو جواب اي و بدل اه اديو قتمه ستاس انا فسكوار تنا لي دي هين. لكن واحد اللي شيغا سبب تاع العذاب ان داليكم اذن كاس او واحد كاسو وقال ال العذاب والخلود فيه كاس او اعداد تنات غشان كون وارطان ثابت وسناده نقولوا سناده سببته هاي لانه بالسبب انه shaanniga sabartiisoo ku sugnaaday ida du iyallahu allah الله kallu yero allah kali ya allah aabu allah kali ya allah bari allah kali ya sharqiisal ugu dagmo allah kali is aireha ahad kale ilaahina ma mamnutna marka allah kali is lo yero wax dow kali is xanu yeeh kafarntum wagaalu bihi wadiidini wa in غاي كيسفيل ربي داك علي الفولات علي صنبك هبل او الله كليي سو نانا ابو رب كليي سو نانا الرساله كليي سو نانا الدليمه كليي سو ما سو نوراما كليي سو ما حسابي ما حادي ديني كليي يسعان كليي صباحي بايه باهيه او شيغان الله يصله بكاف حد مو الله في سبحان الله مرك وا دد و نسي ضرك Mu ruve lahe satafi. Sellai, mida te ütlesite, Allah kirgis. Allah kirgis, et te ei tee midagi. Märkis, et ta ütles, et ta ei tee midagi. Allah kirgis, et ta ei tee midagi. et ta ei tee midagi. Allah kirgis, et ta Allah kirgis, محاوقيل اه محاوقيل وحواقيل جهنم يا الله فالخقم خقمكم لله الله سبحانه الله حسعد او هو, هو الله الذي والله من توسيه ايات ايات كيس قرح يكوتوسا ضيق يكوتوسا حبيعي يكوتوسا مالي يكوتوسا بوري يكوتوسا إلا ريالك يدوك يكوتوسا إذا كنت تحصل في الجنس إذا كاملت هاي إنه نبيسه كامل يهي مركو الدون أكثرنا لك فأنت تكوتوسا وضعه قادة هو الله الذي وعمدك يريكم إن أنتوسع آيات آيات كيسة وينزل لكم إن كنس mina sama'ikum nikrisu bi-jira risqan risq wa rob aslu risq si sabar rob wa rob markuu soo do markaas ay geedu soo qalanayaan waxa dadku u rux markaas ay soo baxayaan waxa biyadu inta xoolo soo baxayaan risqiga asalkiisii waa halkaas ilaahi risqii u diiso dejinaya wabiyaalku markaas ay wa yunzilukum allah wa risqan إلا وحر وما يتذكرون وما ينسون أو آياتكم وما كان يرقى قولك عنك مالك آياتكم يا نعمك يا رزقك وحبكم قاطه إلا من قف ما هن يريب إليه الله قف إليه هناك حافظكم لكم فصيرا لكم فصيرا لله وحده العبادة والله أقليال عبادة والدعاء بريمان أقليال والله أقليال عبادة يا بريمان فاتقوا الله الله عابد طوغا مخلصين حال أقليال إذن الله أدين الضعظ ولو كريحة خبط نفس الكافرون قالوا حالك سلمحا عبادة الله كليبي صلى عابد الله كليبي صلى طوغ الله كيرغي شارج ايي سدين ها لاغديتو لاغداخ مليا بصدق غارب وردا سست راد الى قف كستو مؤمن ها لاغربا و الى ديفغان خربا الله كيرغي فين و هذا صلاه ولب النبي محمدي كسو انت صل الله عليه والسلام صحي موسوي الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك لا. له الملك وله له الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافر سأسأل ربك فإن كنت أعلم أصدقائي بميارة كلمة كاس أخير قال الدون على كره ونعب كره صلى الله عليه وسلم كره صلى الله عليه وسلم شرعه كامل شرعه سكره تاسبه الواقع همانا إن الذين دوك كفروا قادوا ينادون والله بواقع يوم القيامة ويمالين تقيامها الله بواقع وعلموا لي أن مقت الله الله عرضي أنفسكم وعرضي في في الدنيا أكبر أيها كوين البدا من مقتكم عرضي أنفسكم نففيالك إن أدوه على سنتين قيامه إذ وقت عادوا إليم أرودوا وينيت تدعونا الليين كبير يريجي إلى الإيمان إيمانك فتكفرون عادك كفونا قالوا أهل الماركي وحيراً دهن. ربنا يا ربنا ربنا ربنا أما التنوّدنا دي شيء إثنتين لابا دبيت وأحيي تنوّدنا نولاي داي إثنتين لابا نولاي فاعترفنا واقراً الان بدنوبنا دم بيال كيبي فهل إلى خروج بحث ما أصغنا داي من سبيل الوضع وعندما أجيبه الله سبيل الى ذلك وعندما أجيبه ما يحتاس وضمره عذابات قريدة من قوة ذلكم العذاب والخلود فيه ذلك مدينك قاس وعندما العذاب والخلود فيه فابت تواسقنا وحين نقول السقناة بأنه بسبب أنه شعر سبب كيس نقول السقناة اذا يلا الله اكبر الله يا رب لا بريو لا الله ماك الله يا رب ولا اله الا الله اكبر الله غيره بالله الله غيره هذيل لودا ذلك الاشراك شركك اسد فالْحُكْمُ لِلَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ الْعَلِيُّ سَرَعَ تَبَارَكَ اللَّهُ الْكَبِيرُ وَإِنَّهُ كَبِيرٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي وَمَن كَيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ آيَاتِ آيَاتِهِ إِن كَابُرُوا لَكَابُرُوا أَمْرَهُ وَرَهَبْنَ كَيَامَ لَهُ أَبُورَيْ إِذِنْ كَانَ أَبُورَيْ وَيُنَذِّرُ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ هُوَ الله وَيُنَزِّلُ سَوْتَكِ يَلَكُمِ ذِنْكَ إِنِ سُودِجِيَ مِنَ السَّمَاءِ كَرْمَكَ سَوْتِكِ رِسْلَانَ رَقْ وَمَا يذَ وَمَا يَتَذَكَّرُ وَمَا يَتَذَكَّرُ مَوْعِدَنَا أَوْ آيَاتِ كَوْدِكَ يَقُولُ مُنَزَّلْكَ مِثْلَ وَقْتِكُمْ قَاطُ إِنَّ الْمَغْرِبَ كَفِيرُهُ الْأَرْضُ مَاحَنَ ما فَتَحُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْظُدُكَ مُخْلِصِينَ رفيق الدرجات هو الله رفيق الدرجات الدرجات يسوى متك يسرعي صفاتي سي افعاشي سوى متك يسرعي ذو العرش وعرشك مدك وصاحبك يلقي الله ويره هذا الروح من أمره أمرك سحال وحيك وميديه Ama yasha qku doonu alla ku soo soodeciyae Min adi adddodi sa aaru kaiyahay waxna ugu sooodecili yire Lagalgu soode ilru keddiu yao matqaqi ko middamerrin tede. Ya ma maali iru kedigigo hum xaalani berari ay muqanaaya la ara la e dushiise, Minhum hoom aymi ارنتوده حالو كميده هيشاي اون شيرا يقول الرب الرب يوحي لي هي لمن الملك ملك يووسفناي اليوم مانقا احد هذلا الملك لو اي الله سم جوابا لله الله سناده الله الواحد الله القهار قصر ببابان اليوم مانت تجزا وحلغو ابل مرنا كل نفس النفس ما انت بما كسب بيحي ايش labuma wahbulmiyal yaba manta ma hanin inallaahu allah sari'ul hisab hisabu suwa midku dag dag badan yahay rafi'ud darajaati allahu qubanna sifa mushabaha in laga dhigo oo loo idaa seyey markaas fa'ilkeedi rafi'ud darajaati allah darajaati suwa mid key sareya markaas un unqana صفه disse اش اش صلى الله عليه وسلم صاص خفي الدرجه غير خفي الصفات والافعال سداص النخره وصف مشبهه او ائدافيه فاعل كدي واحد من مفاسرين تقبل كاملا او Rafii u isi fa kaigaana derajaadfuhul kadhigaaan rafii u darajaati huwa allaa rafii u dachaati derechaadka mi koryeera waay ee darechaati deejati ambiyahi wa ooiyay. Irehi anbiyadiise iyo ooiyadiise derechaadkooda korgu qaadaa wada الله Allah. Lakin lafikiga marka lafiiyo macnaa ho kuleh bala halga gabal waaba in kiran macanaas in مركز فهم مشابهه لوالدنا هو الله رفيع الدرجات درجاته وملك كايسريا ذو العرش وملك عرش وك عرشكا سريا يلقي الاوارفه ارجوحه وحيقه من امره اله يخبكي qaf qaf ko ti suku surita qaf ko allah u doono min ibadi ilahi addomadiisa xaal ku mid yahay taasa macneedu wahi taay ilahi qaf ko doono addomadiisa kamidha in fadorto nabii kadib u waxyooda ta oo nabii kadib ayu u waxyooda waa sida nabiga u doortay sallallahu alayhi wa sallam ruuha wahi يُلقي إلهي وارفه الروح وحيده من أمر إلهي قبولك سحال وكمديه حرام من قف ايوكو سور رضا قد الله صغير الله صغير الله من الهاتف الدولة دي سحال وكمديه أقول لك سور رضا وحيده الله يقول سور رضا ودينك لينذر فاعلك وحيده الملقى عليه مثل سور رضا ونبي النبي يسكر الله وهو الملقى عليه wa kiru soo riday wax yin ah li yindire inu digo dareed deedu irahay ugu soo riday waxinga annabiyuu nabihu nabii kasta ugu soo يلتقي فيه آدم وآخر الوالد نبي آدم إيه عهورتي سكيه ودن بيه وقومه ما الذي يسخوه معناه كورس عهل يوم الطلاق يلتقي فيه أهل السماء وآهل الأرض ملك الذي يسخوه إمانا وحي السماء وكسرنا الملائب وحي الخفوصونا ما الذي يوم الطلاق وحاكل الله يلتقي فيه الخالق والمخلوق خالق يا مخلوقا كل ميم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وحوين مالكاس كل كل مخلوقه الى كل خالق ودينه لكل, خالق ودي لكل مخلوق فما يسمع يقوى وما يسمع يشا لكين خالق لكل ميم يقف قرب الرب وراستايا اي دون ترجمان ادخين ما يلتقي فيه الخالق والمخلوق waxaa loogu magacaabayoo mutalaa yeltaqi fihi dhaalim wal makhluuq qofkii la dulmiyay le qofkii amkii dulmiyay qofaan daman adduunka waxad maqashaa qofka xoral la goostay midaha xoolaha tacay waxa layn deglay aan la ويسبني انك ان لا يراقبك اس حقي سي قفله بونتي حافظ قف و يحن يحنكيس قف, قف, قف فيه العامل والحمل وربي يقول كاس وما كان الفرقو سا سا ما لو سودر مالين كاس و دغو يرا افكر وح لو لو ديارغرو با نا وا ايمان وا عمل صالح فمن كان يرتل لطاعه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عباده ان كد النبي ايه الهي وحيغو سورده هم اضمده بورا كون قمبادان ملع قول لك قرام ملع من المنان و سمان حلق الفرسوني كرون نمان و مقايا مارينو كده هم خلاقه بارسون اي صنو قانايا لا يخفى حالو سن كقر على الله اللّه كر منهم من شأنه اي من اعمالهم حال و كمي ده شأنه حال شأنه و ادومه السنية و ارهيه وسنو بينام اتشرته الدون كنتي تحقيقه انه و او بي مرور بغوه او بي قال كاسمر كليسكو بي رب العالمين هدلا يقول رب رب العالمين وغليهي لماني الملك ملك يؤسنا ذا يمام ملك اليوم مانت يأي ملك الشيكة كرا احد هدلا مكلاوه ايوه والله سوء اسكو جوابا لله الله عسونا الله الوحيد يقول الله القحار قصب الضبضان اليوم مانت وإله إليك تجزو الله أبال مرنا كل نفس النفط مانت بما قصبت وحي شقيصته من خير أو شر أبال مرنا لا ظلم وحظ ظلم يانا اليوم مانت ماهاني الظلم هو إن داعا وقفكو سمعيستي اوهيو ظلم وحا كميدة دميوسان سمعيستان إلا سارو ما يمجب تمانت إن الله الله صريح الحصاب حصابك يسوامده دك دك بدهيه وحيروا إلهي كوكالسارة الضمرة رفيع الدرجات هو الله رفيع الدرجات درجات يسوامده الصرعيان صفاتي سيفحاشي صعي الصرعيضه bil arshi arshiba mithu sahiha ka kasra alayhi yulqi alaw fihi ar-ruha min amri ilahi qubuki sahal u kamidiyah ay alam naqfu kurda qafko yashaw allah asu min ibadi adomadi sahal qafkasu kamidiyah li yundira almulka alayhi li yundira sidu digo لن ينزل الناس يوم الطلاق كل مده مالي تهده يوم مالي تهده هم الدماغ باري لا يقفى حالاء سنكاقر سورة المقنية على منهم من ومنهم من أعماله أعمال كميدي حال كميديه شيء شيء سنكاقر سورة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 قال تعالى إلى أحياني وإندير نبقى الصوباني أودقهم أدامنا يوم الآزيفة نويدة، تيد دويت دو مالكي أودق إذ إذا وقت أودق القلوب وقلبية لك لدى الحنى تشريك الحنى أبتوضا يا حانيان كاثمين حالا أيهم كوي عبرصا أصحاب القلوب تلك القلوب تاسوكو ما للظالمين هو قردر أمى السبنان من حميم الصكية ولا شفيع إرغيه إرغيه يطاع الله يعلم الله أنه أبيه خائنة الأعين إن بها خيانته إياه وما شايده تقفي أي قرنه إذا والله إله يقضي وحكو حكمي بالحق عدالب والذين صرميالك يدعون القالات الطوبة ينعابدين من دونه اللقيم كيس حالة أهاب أنا من دونه اللقين كيسي عيبودياً لا يقدون محكمياً بشيء شينا إن الله الله هو الصميع وعلمك البضان البصير والله أركت البضان وأنديرهم نبقى سبحانه وأبوه ماذا أدّيك يوم الآزفة يوم القيامة الآزفة هو اسم من أسماء القيامة وهو صد مدعك بضان القرآن كأيكولادة waa aan deerum nabiga soo bana oo u dig abaamada yawmal azifati midid dhawet maalinkeeda wetti ay yawmal qiyaama azifa waadawday kullu atin qari shay marhadu imana yaadawye maxay leey hada markii markii tukayna isaaqan hada inu dawda waah wax ku soo socda wax ku soo socda marka اذ وقت اوديك نبيغا سوبانا اذ وقت اوديك وقت اوديك القلوب قلبي يالك لدحنه كالحماه التباعماريه دوم طوب ومو امانه ضفكم مركه واف النحوضنه افس وغلا وسوك خمش وكسو تغا مركه عبسي يرعو ويرس وقت يردق القلوب قلبيال كل دلحنا شريك الخما قد يابه كادمينا وحا لغه حالين اصحاب القلوب طبكيكو تالو دك ودنها افك سوغلي كيهلو كادمينا حالهيهم كو عبرصن ايا ودنه كل حما اماره وعبرسنه وحلوله جيده مروغد من حد لي kur baba iyo murugada iyo walwalka ayagu ku sugan jurna lama dhig karo qofna wax fuxin ma hadli karo marka asay iska xabursan yihiin balaayo ku safri tagayaan mana safri kara maali walina waliminta waa dadka من حميم صكاي امصو معن صحميم كو وقريبك وقفتك قرابظ ولا شفيع الارجيه امصو الله وحي تهين ونو ارجين بين النقري قف ارجيك رمى جيرون الله يفسخين الله انا ظالمينته وما اقول ان لو ارجيهو marka id u ergay karta metirto wi hi wahi maqaden ban aboy maqaden wihi hunto dial gaare إلا وهو غير ولا حامي ولا شفيء الأرجين أمصقمان شفيء يضاع العداء وأنته إليه أنت سكه الأرجيل لدغيسن الله نوت أبه الله هو خلق منا يعلم هو خائنا خائنة الأعيون خيانة الأعيون إن ضاق خيانته إن ضاق خيانته وخلو جيده اشو مرك فيريريده وخ أنو بنانك لا فيريدو بدكنا aya ulma bi horam fasirin ta wax uu kuu midal chiree macnaha qofkii guri ayuu soo galaynaa mel waxa jooga qafri oo fiiriya isro banaa aa شيء gaas meeqo jooga gabadha oo fiirashay ma dunin waxna ma wato marka taasi timito laakiin hadda waxa oo dibti hinbe oo ka sii sharbadnaaday waxa weeyaan elektirooniga qalafkan galaayo markuu soo baxay internetkan waxa weeyaan dalinyarada iyo dalyarayaa dhinaca wixii uu muallaf u sahulooni ee fasaaday مركا وها سودن الله هوغي حسابا ما كنت الله وي سبحانه يعلم الله واوبيه خائن الطاعين اش بكينا اسك فيري الى حارانتنا فيري الى رفيق الخائن دو خائن الطاعين ان بها خيانه الخائن ومصدره خيانه الطاعين ان بها الله واوبيه و راكيل و اوغيه تقفي اي قرن الاسد طاربه كسي برب انما الهي بل فيري بلا رديسه وخ ادو قادن حتى قهضم سمين قلبك كا جير الله هو الله عليه وسلم تقوى رب صدك الله و اوغي اسلالنت او قلبك كا جيرته حماطه يشركك يا عقدت يا والله الله يقضي حقوقنا بالحق عداله والذين صنم يالك يدعون أي عابدين غالب من دونه الله كسوتك اللقيت في حالي اهابي اما كنت تعلي يدعون اي عابدين من دونه كسو يقضون الله كسوتك لا يقدون بشيء واحنا مخقيم والفير النصيف درره الله اجنكن اسغا كحاكمه اقرنا كحاكمه عاد في لوكري وايي اويي عابديه هذا ge eeddo wax ay xmi waxaay tarkara in e qaara qafkaasa usnaat. Ire waxux inna la la wasii e waala maqaalbaan badan we birhu addadomada udirnaga sooban yamel eezifettii main teq ooqiiyaanaha u wedi ee yamalqiati main taqiiya we e. Edu watti u di edu wati udiggu e wati ادوار تودغما ادوقت اوغد ديكوي القلوب قلبيالك لدالحناجري كالحمهي اكدي ساغ هكا اصبونت اكدي رمته وضوء امانه ادوقت الواد القلوب قلبيالك لدالحناجري كالحمهي اكتودا يا هاق كا مين حال اي, أي عبر سيحي اصحاب القلوب قطوتنيالك اسكوي لا يزال من قدر أمه السبنان من حميم سكيه ولا شفيع إرقائي أمه السبنان يضع إرقائها و يضع العداء شفاقية صلى الله عليه وسلم يعلم الله يقول أبيهي خائنة الأعين إن أها خيانة دوده وما تقفي وحي قرنه دو أسو الدور الله Allah Allah yaqdii assaga xqmiiya bilxaki a daadna qqmiiya welldiina sanaam yaalka yada dadka e aabda midduni laqie keis caahaade laa yaqduuna bishay waxaan macqogmiiya, in Allah wassamik, wa Allah wasami awa maqalbaan albauugu arati badanqaadta airagu xiri. Awalaam yaa siuru miiyaysan so aankuwa labiga beiyay ee garugay. Heil ardduka korkiisa miiyaysan ku sooon. Faandururuu miysan كيف تصديبه كان هاته عاقبة الذين ضدت عربتوه كانوا كسوا ابن من قبل ما هرتود كانوا ضدتهم وحي أهائيين هم أشدك وكعداك مضا منهم قال هذا النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم قوةً حقًا حقًا وقع ذلك وآثارًا حقًا السامين تقع مردّة في الأرض دولك الله سامينينا ويكي حقًا الله الله اللهم وقبتهم بدنوبهم بسبب الدنوبهم دنوب تلك سبب الله وقبتهم وما كان اللهم قالوا لهم أمام سبنان من واقع المتكئران من الله من عذاب الله عذابك الله ذلك الأخذ قرشده ثابت وصبنا بأنهم بسبب أنهم قالوا خارط وقح الايه تاتي من اتمام رسل رسول الشورى بالبينات كل شيء اطمئن اطمئنان ضوا فكفروا اي كفر الله الله وقفت إنه الله قوي ومن حقدن شديد الاقام اقار في صونا عايك بني الهيت على تعالى الى وحي اولا يصير ميسون صح ولا هذا كلام كذبي محمد بني صلى الله عليه وسلم Awalaam ya siru miey san soon, ke arddurur ke köki sem mieysan kuso, oo wax we bu ki lugu herege gaalada waakuwa awa ku herere se yi. Kal bigre keslanna taariba aqiiyaan mo wee san yri, awalaam ya siru miy san kusoon, ke arddur ke la kuba na feda af aada qbe oo wax wee istifn te hos ge. Awala ya siru miy san so, ke wa barkas wa halu jismiyyi wa 'aqab wa 'aqla tubanna fa idha sawbi yakrifu 'alika af كيف صليبا كان كانوا اهاته انتو الذين من قبل اي ظهورتو سي ايو سو فيريا بلبطي كوري الى وبلعاد كسيد ليس كما هو باي حطاطادو ونت مصير درانكا حته وتد ودلغول ليانيتا وا لا قادا تيغو هوغي وا إليه يقول إليه يوارديه وحسك أغفره وحسك أغفره حقيقة هذا هي إبادة إنه يبقى كأكسه أيضا كافره إليه يقول سبحانه كانوا وحي أهيان أماضيه هرون لهلاقي قوم النوح يرعاد فرسنوديا فرعال قوم النوح يوحوه ينقوم الشعائد ممان يجاله لهلاقي كانوا وحي أهيانهم أشدق وكأغيب بضان منهم من هؤلاء المكذبين قوه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوه حق حوق واكعد بطنايه واثارا حق الصامتين يرددانت في الارض ان كل الصامين ان كل امره الا بس هل الله الله اياقوق الطيب بدونن دنياك الهي وقب توعقاب وحين الصالمين مرك الاله ايقاب ولا دوني وا الله وخي هو هذا هاي ولا لا بل هاي بلا كوش في هاي بلا وحقبا هل حب وحقته ولا ود الاله و ما كان الله قالت يهر الله لكن امسقنا من وا كلمه ك من الله من عذاب الله ادابت الاله لك الى اليم امسقنا دمج الواقعته الاله لو ذلك أي ذلك الاخذ قرش راس ثابت واسقنا باي انهم بالصواب انهم قالوا Haarad ire ahaatay ayu kusqnaada qshadu tetiihi ray utinaadado ruslum rusda. Husushoodagu inime jirtay, Bilba inineati xjoin a adna inbaimeaga oo fakkafaru markasnayegu ay beiya, فأخذهم الله إلهي باقب طيب إنه إلهي قوي ومضحوق بضا شديد العقاب العقاب كي سنعديك بذن يحيب على الله تعالى إلهي حويري فَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَإِذَا يُغَشُّونَ فَبِالصَّوَابِ أَنْ يَنْظُرُوا بِإِلَيْ صَفِيرٍ يَسْتَتِرُ بِهِ الصَّوْتُ أَوْ فَأَيُنْظُرُوا فَبِالصَّوَابِ أَنْ يَنْظُرُوا بِإِلَيْ صَفِيرٍ يَسْتَتِرُ بِهِ الصَّوْتُ كَيْفَ صَيَّرَكَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَكَانُوا قُصْنَادًا مِنْ قَبْلِ أَيِّ هُرْتُوبْ كَانُوا أَمْدِي هُرْوَى آيَاتِهِمْ هُمْ أَشَتَقُوا وَكَأَبَدَ بَرَم مِنْهُمْ كَعَلَ بِنْقُوَةٍ حَجَجَ وَآثَار بدنوبهم, بسبب ذلك فهو يقول لهم وما كان الله أمن سبنا من واقل من الله من الله من عذاب الله ذلك الأقد قاب الشباس ثابت وحوه بس الناظي بأنهم بسبب أنهم كانت إليه رسول رسول شهد تأتيه من الاتماد رسول رسول شهد كانت إليه هيد هي رسول تاتيه من اي اتماد الرسول رسول شعبه بالبينات حجوين اطعنوا الاتماد وفكفروا مركز ايقو كفريا فأخذهم الله الهي واقب طيب إنه الله قوير ومضح ربنا شديد العقاب عقاب كي سنأذيك لو يهي الله سبحانه وتعالى علمه صلى الله وسلم وبرك على النبي نحمد